بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع لفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم, فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا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 إِلَّا بَغِيضٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبدا